الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ونسئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق فقاتهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدا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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع الجرومية ونسأل الله أن تنتهي على خير مع الإخوة رغم رفض الإخوة لذلك فلابد أن نبدأ بها إرغاما للإخوة يعني جعلوها كلمح الملح يعني استقامة لسان هي الفضل في ذلك استقامة لسان يعني ان كان كل واحد منكم لا يريد التخصص في التفسير او تعمق في الاصول يدع لها الاستقامة اللسان شيخ مادد اين موتت من اي قبر خرجت طب ما انفعش في المواتف يا شيخ مادد ما انفع وما فيش حد يقرا الفاتحه اقرا عليك الفاتحه انا بنرى ان قراءه الفاتحه لا تصح الا ان المساله فيها خلاف ولا ما فيش خلاف ها ايش الخلاف اللي فيها ايش بقى الخلاف اللي فيها بس خالص شفاهه نعم من كل شفاهه لا رؤى انا احمد انها تصح قائدا ان شيخ حسان سميه ولا برجح ذلك طيب أخذنا من المرفوعات أنت الآن ما أمجد في لغة عربية أنت الآن خلاص جيد لكي نحيل عليك بقى الإشكالات ولا بلاش انتهينا إلى المرفوعات تكلمنا على أن المرفوعات المبتدأ والخبر مفصلنا بعض الشيء في الكلام عن المبتدأ والخبر أن المرفوعات أيضا اسم كان وخبر ان كان دي من الأفعال الناسخة بتدخل على جمله اسميه فالجمله الاسميه تبتدا بايش بفعل ماضي وايضا ها تبتدا بايش باسم صح بمبتدا وخبر طيب فتاتي تقر المبتدا على ما هو عليه ويسمى اسم اسمها اسمه. وتنسخ الخبر من الرفع الى اذا من مفات اسم كان هو ايضا اسم هنا وان حرف نسخ وايش وتوكيد. اسمها يكون منصوب خبر ان هو المرفوع من المرفوعات أيضا خبر إن تقول كان القضاء مجهولا كان القضاء مجهولا أين الخبر ليس من بابنا نحن كلامنا في إيش في المرفوع صح إيش؟ وإيش المرفوع هنا الاسم. والاسم هنا القضاء كان القضاء مجهولا وأخوات كان كثير من ما يدل على التوقيت كأصبح في الصباح وأضحى في الضحى وأيضا ظل في النهار وأمسى في المساء وباته في الليل تقول أصبح الطير منتشرا في الحقول أصبح الطير منتشرا في الحقول أصبح الطير الطير خبر أصبح مرفوع خطأ اسم إيش أصبح وهذا من المرفوعات إذن أنا سأتي بمثالي نبين فيه الاسم المرفوع من المرفوعات فإذا أخطأت فيما بعد تصحيحه ليه أصبح الطير منتشرا في الحكوم إذن الطير هو اسم أصبح وهو من المرفوعات كأن اسم أصبح مرفوع كان من أخوات كان أضحى النسيم عليلا أضحى النسيم عليلا النسيم اسم أضحى مرفوع وعلامة رفع إيه الواو صح الضم الظاهرة على آخري ظل المدرس مكب على عمله هذا أيضا خطأ ظل المدرس المدرس هو اسم ظل. ظل المدرس مكب على عمله أمسى الرجل مسرورا أين خبر أمسى لا احنا الكلام كله في اسم أمسى الرجل مسرورا الرجل اسم أمسى مرفوع علامة رفع الدم الظاهرة على آخرة بات الحارس يقظا أيضا الحارس اسم أسماء باته مرفوع وعلامة رافعه الدم الضائرة على آخره من أخوات كان أيضا ما يبل على التحول صريرة قال بعض العلماء من علماء اللغة صار البرتقال عصيرا حوله من البرتقال ما يصح الكلام في الأدب ليس من الأدب ادي المره الثانيه او الثالثه استشكال <تصفيق> والله ولدين والله دايما بتاع ده, ده الاستشكال <تصفيق> اي اي اشكال هذا في المفاول به نقولنا أصبح وصار وظلة اللي تدخل على الجملة الإسمية أنت لو انتبهت أولا ما استشكلت آخرة تدخل على الجملة الإسمية وما تدخل على جملة فعلية فأنت تجعلها فعل وتجعل الإسم المبتدى فعل ما رأيناها صراحة أنا أريد أن أفهم إيش, اللي عندك إيش, إيش الإشكال اللي عندك ليه؟ ارجع للأعباب الذي ك... كان في الصحراء يتكلم بلغة العرب وقل له لما؟ هذه أصل لغة العرب استقراء ليه روح له. اخرجه من القبر ان استطعت إلى ذلك سبيلا حتى يبالي لك هذا طيب أنا ما, قل ما قلت له لو ابتدأت معنا ما رأتك ما إيش إلا أنتبهت إيش فيها إنت إيش عندك طيب ماشي جيد هو بيقول وليه وليه تكون أفعل نسخ جاوبه بقى ليش ليش تكون نسخ أجيب صاحب اللغة ليش أفعل نسخ ما أنت ما تعبر هو بيقول لك ليش ليش هي نسخ ليش ما تكونش كالأفعال الأخرى ما قلت له أخرج الأعرابي حتى يجيبك أن أصل لغة العرب هذا أصل لغة العرب كأن تقول الطويل لما سم العرب الطويل طويلا عشان هو طويل طيب خلاص ما هذا الذي نقوله لك ماشي ليس الصديق خائناً ليس الصديق خائنا وايضا الصديق يكون اسم ليس مرفوع على مطرفة الدم الظاهر وهناك أفعال تدل على الاستمرار مثل أحمد. الأفعال من أخوات كان تدل على الاستمرار لا تعرف ليش بس يا أحمد آت يا اللغة ما زال ما زال لابد شرط عشان تعمل عمل كان لابد يسبقها نف ما زال ما برح. مفاتئة حتى هم يعني ينصنون في مفاتئة ما, ما برحة دائما يتكلمون عنها بالنسبة للعربية وهي صراحة لغة ضئيبة لاستعمال استعمالها ليس كثير استعمالها ليس كثير تكون ما زال السلام أملا محببا ما زال السلام أملا محببا السلام اسم ما زال مرفوع على مطرفه الضمة الظاهرة ايضا من ما الله غفورا رحيما من المرفوعات خبر ان وانها حرص نسخ وتوكيد اسمها يكون منصوبا وخبر, وخبر ان يكون مرفوعا تقول ان الصحافة لسان الشعب اين خبر انها لسان ولسان خبر انها مرفوع على مترافية الضامة الظاهرة اذا من المرفوعات ايضا خبر ان, إن الصحافة لسان الشعب أيقنت أن الشدائد صانعة الرجال دعين من يقولون ذلك ولذلك كان الإمام مالك حتى يقول لا يصل لهذا العلم غني الغني لا يصل لهذا العلم ليش الترفيه الترفيع علامة التضييع والضغط علامة تولد الرجال قال بعضهم أيقنت أن الشدائد صانعة الرجال أين اسم إنا وخبر اسم ان الشدائد اسم إنا وخبر إنا آه. صانعة صح خبر ان ش... صانعة مرفوعة لما ترفع الدم الظاهرة على اخره ايضا من اخوات ان لعل التي تفيد الترجي تقول لعل النصر قريبا صح لعل النصر قريبا صحيح لعل, صح؟ لعل النصر قريبا خطأ اخر لعل النصر قريب وقريب هو خبر لعل مرفوع علامة رفع الضمى الظاهرة على آخري مناكة أمثلة فالإخوة اللي تشكل انا سأتي بالمثال وأنت تشكل وهي على الآيات حتى تكون سهلة التناول قال الله تعالى وكان ربك أنا لا أشكل تشكيل عليكم قدير قرأوا بقى الآية وقتوني بالمرفوع من هذه الآية ها؟ وكان ربك قدير طيب رب اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره وهو مضاف والكف مضاف اليه قديرا قبر كان وكان الله قوي عزيز وكان الله قويا عزيزا الله اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره طب انتم انا هاتي بالمثال وانتم اقرئوا بالاسم وكان الله سميعا بصيرا الله اسمك أنا مرفوع على ترفع الدم الظلم على آخير وسييرت الجبال فكانت سرابة نحن الآن بنبحث في إيش في المرفعات ومن المرفعات ومن المرفعات اسمك أنا طيب نقول وسييرت الجبال فكانت سرابة وين اسمك أنا؟ أمان فايش هو معه عائد عليك. نعم حسنت طيب قال الشار أضحى يمزق أسوابه ويضربه أبعد شيبي يبغي أبعد شيبي يبغي عندي الأدب قال أضحى يمزق أسوابه ويضربه أبعد شيبي يبغي عندي, عندي الأدب ام وين مرفوعه ثاني المثل ثاني اضحى رجل رب ابنه ولا بد للابن ان يكون عاقا في هذه الحياه حتى ينجي الى النار بسرعه صحيح لا لابد دينا ان يكون بار بعد ما كبر سنه وشاخ عظمه والرجل بعد ما اجتهد اجتهادا في تربيته وحسن تربيته قام يعلم الولد اباه الادب ويضربه ويمزق أسوابه فكان يتباكه ينظر في طلبة العلم عندهم رعفة قال أضحى يمزق أسوابه ويضربه بعد شيئا يبغي عندي الأدبة وين أحسنت نعم إذا أضحى الابن أو أضحى هو فأضحى المذكور كل المذكور يبقى إذا هذا الاس هو محذوف وهو مرفوع قال الله تعالى ان ديننا عند الله الاسلام لحظه بنتهي سننتهي الكتاب الذي يتعبهم بس هذا انا اريد امر سريع عند الله الاسلام احنا في ايش في المرفقات في المرفق هاتوا لي من المرفق عند الله الاسلام المرفوعه الاسلام الاسلام تعريبه اسم ان خفه فاحش اسم ان منصوب ما يكون منصوب خبر ان مرفوع جيد. قال الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ها وين المرفوع اتقاكم واتقاكم معرب هو خبر ان مرفوع طب قلبها بالتفصيل ان اكرمكم عند الله اتقاكم عند الله اتقاكم هي فيها إضافة هتستطيع أعرضها أحمد عبدالسلام خليه يا شعوب يذهب بالمثالة دي شلين نكبره شوي تعالى ما لا عاربها تفصيلا إن أكرمك وإن دلله أتقاكم إن اسم فعل ما نلزم طيب ها اسم فعل إن اسم فعل أموتك وضرب أحمد عبدالسلام إن اسم فعل حرف نسخ وتوكيل ها اكرامكم اسم ان طيب هات ايضا طيب وهو مضاف والضمير ضاف اليه جيد عند ظرف وهو مضاف ايش المضاف اليه طيب لفظ جلاله مضاف ليه ها خبر ان منصو... ما... منصوب مرفوع مرفوع طيب اتقاكم كله خبر هو خبر ان لا نعم بالاضافه أيضا. طيب جيد قال الله تعالى انكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم اتى صاحب اللغه انت في سنه كام الان لسه في اولى ماشي الاخر واخد فلوس اكتر عشان ما اداد ان شاء الله بياخد فلوس اخر اتفضل ناسخ فقط كده وتوكيد ايضا دا. لا انكم وما تعبدون من دون الله طيب. خبر خبر ان اسمنا طيب لا انت متعلق ليش معلق على ان اكرامك انتهت انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم انتم الله يا رجل شديدة شويه. هو معطوف وما تعبدون معطوف عليكم على الضمير والمعنى شوف انا اقول لك شيء نسبها مثل الرياضة مثل الفقه مثل اي شيء الاعراض فرع عن الفهم ان فهمت الجملة عرفت تعرف فهم زي كده الفتر فرع عن فهم الواقع نفسها وتصورها فالحديث نفس الامر المثال كلها دائرة على هذا الفهم الفهم فيما يأتيك مم. يبقى إذا الله يبقى على يتوعدهم أنتم والذين تعبدون أيضا في إيش حسب نعم يبقى معطوفة على الضمير جيد لا لا آه آه. فين فين فين الفعل الواو الواو نعم من حفجر من دون أحسنت مضاف اللهم صل عليه حسب هو خبر الاحسن هو الذي نريد نصل بعد مشقه نصل الى ما نريده حسب جهنم حسب خبر خبر ايش خبر ان مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وهو مضاف ها حسب جهنم جهنم مضاف اليه خلاص اه نعم انهم انا اجبتك يا عشان اسمع الموصوله معروف يا جمل خلاصتي انا اتيت بها زيد <تصفيق> قال الله تعالى ان ربك عليم حكيم ان ربك عليم حكيم فنختم احنا بسلام عشان ما تموتش ان ربك عليم حكيم تعال اعلام انت ممكناش نعرف ان انت اعلامي فهات مم. ان حرف نسخ وتوكيد هو مبني طبعا إنه ربك إيش إيش يون اسمه رب نعم منصوب وهو مدافع مدافع صح نعم عليم الخبر حكيم خبر ثاني حسنت بجرد بتنجر إيه رأيكم خبر ثاني أم صفة خبر ثاني صفة صفة صفة صح صفة صح لا عندك شعرين نحن عبد السلام نحن عبد لازم تتعلم النغة غصفة لعنة طيب جيد بدل أحنا نسمع عجيب الآن أحنا هاته يا أتات هت فين في العصافر ولا فين هاته يا أبتال العصافر مين نعت نعت نعم <تصفح> ليش بقى مرفوع على الرفع الدم لا مش يعني ايش عشان عليمه لان من المرفعات التوابع صح نعم خبر ثاني ولا, ولا صفة لا. يا جوز هنا ايش ها لا الاصل طيب طيب شلها شلها شلها, شلها. شل انه ربك عليم وست تم الكلام وما تم اسمر كما كما ما كما فبالفاصل لو كانت تقول صفة لا الصحيح على عطف يعني تجوز تمشي لكن هي حتى لو قال صفة لا نخطئه هذا الواضح الصحيح طيب انتهينا من التوابع وهي مرفعات أيضا استكانة وأيضا خبر أن يبقى لنا نسمى المرفعات التوابع ننتهي منها حتى ننتهي من الأرجمانية سريعا سريعا فلا تنضر الإخوة بشيء و عليهم بالاشتهد